حبیبی حبیبی حبیبی حبیبی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 وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحم حبيبي, حبيبي وإن أذنبت رجاني وإن أذبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني اخلصتنا جاني وان قصرت عافاني وان احسنت جازاني حبيبي انت, أنت رحماني, رحماني انا انت ابتمناني وان اذنبت رجاني وان اذبرت ناداني وان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 أنت رحمني